بالامر ولاخذ ابو بكر الخلافة بعد موت رسول الله. واذا بجبريل ينزل هذا في كلام الشيعة يا محمد ان ابا بكر وعمر وعائشة وحفص تامروا على قتلك. فانزل الله هذه الصورة. فماذا يفعل الرسول حرص من ابو بكر وحرص من عمر. وحرص من عائشه وحرص من حفصه خوفا من ان يقتلوه بالسم ومن هنا قال الله تعالى في زعم الشيعة فعرف بعضه واعرض عن بعض قال في الشيعة فعرف بعضه اي سر حفصه التي ازا ولم يخبر به أحد. ماذا نقول بعد هذا؟ ماذا نقول بعد هذا؟ اليأتي واحد ويقول إن الشيعة مسلمة؟ يأتي بعد هذا واحد يقول إن الشيعة مسلمون؟ اي اسلام؟ واي ايمان؟ واي هي العقيدة عندهم؟ تريدونه للشيعة واي ايمان تريدونه للشيعة بعدما قالوا هذا كله والله ان ما اقوله يعتبر جزء من مئة جزء مما قالته الشيعة واعتقاد الشيعة ان الشيعة عقيدة فاسدة عقيدة ماطلة لا تمس الاسلام بالصله ولا تمس عقيدة الاسلام الصحيحة بالصله هكذا الشيعة على القرآن هناك آيات أخرى كثيرة ولكن المقام لا يتسع لسردها ولا لشرحها انعود بحضراتكم من هناك إلى هنا وما أدرك ما هنا هنا التائم للجنب كمن لا ذنب له الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وليل الصالحين واشهد ان سيدنا محمد الرسول الله خاتم الانبياء والمرسلين تعالوا ليتعرف على بعض الاحكام الفقهيه عند الشيعة الشيعة يستحلون ان يأتي الزوج زوجته في قبرها هذا عند الشيعة والرسول يعلمها صريحة مذروية من يظهر كل من اظهر راته في دورها ولكن الشيعة يستحلون هذا قلنا لهم ما دليلهم على هذا قالوا الم يقل لقوم هؤلاء المياتي هم اظهر لكم قلنا لهم فسروها لنا فإن الوطن قال لقومه فلم انكم لا تريدون فرج النساء وتاتون الرجال شهوه من دون النساء فتعالوا وجامعنا النساء من الخلف في ظنورهن بدلا من أن تأتوا الرجال هذا تفسير الشيعة هذا تفسير الشيعة الشيعة تحل أن يأتي الرجل زوجته من الخلف عندها الحلال ثم ماذا الشيعة يحلون زواج المتعة وما هو زواج المتعة زواج المتعة ان يتفق الرجل مع المرأة على أن يتزوجها لمدة معينة يتزوجها لمدة شهر او شهرين او سنة على حسب ما يتفق، وبعدما تنتهي المدة ينتزق عقد الزواج ولا تلك فيه ولا نفقة لها. هذا هو زواج المتعة. والرسول حرم زواج المتعة بعد غزوة خيضة. حرمه الرسول. ولكن الشيعة احلوه يحلون زواج وألفوا على ذلك أحاديث ونوايات اسمع ماذا قالوا عن زواج المتعه قالوا من تزوج وتمتع دولات مره واحده فدرجته فدرجة الحسن بن علي ومن تمتع مرتين فدرجته الحسين والصلاة كالصلاه والصيام والزكاه والحج ثم ماذا قالوا قالوا ان الرجل الذي يتزوج زواج المتعه عندما يصاحف يصافح يعني يسلم على من تزوجها زواج المتعه فانه عندما يصافحها وتلتقي يده بيدها تسقط ذنوبهما جميعا على الارض فلا ذنب لهما ثم ماذا قالوا اذا قام المتمتع والمتمتعه واغتسلا غسل الجنابه فان الماء الذي يمزل منهما يخلق الله سبحون الله رب العالمين كل ماذا قال في الشيعة قالوا من لم يتزوج زواج المتعة فلن يتزوج من الحور العين في الجنة إذا لم تتزوج زواج المتعة فلم تتزوج من الحور العين في الجنة أصبحت الحور العين محرمة عليه. ناس يعيشون في نجاسه ناس يعيشون في زنا ويقولون بانه الاسلام ثم ماذا عن الزواج عندهم الله تعالى احل لنا اربعه من النساء مثنى وفلات ورباع الشيعة تقول لا ان الحلال تسعة وليس اربعه كيف يا شيعة؟ قالوا من القرآن والصنة أين في القرآن يا شيعة؟ قالوا ألم يقل الله مثنى وثلاث ورباع قلنا لهم نعم قالوا مثنى يعني اثنين وثلاث يعني ثلاثة اجمع ثلاثة عن الاثنين يقوم خمسة ورباع يعني أربعة اجمع الأربعة على الخمسة يكون العدد فسعة فالزواج بالتسعة والرسول تزوج بثسعة فيكون الزواج تسعة بحسب القرآن والسندة قلتوا سبحان الله دا حين يقولون اربعة عزيز ردودة بالله وما لما نقول تسعة يعنيوا في لئين الشيعة عندهم الزواج تسعة وليس اربعة هذا بخلاف زواج المتعة زواج على لتزوجت بألف امرأة يجوز في عقيدة الشيعة الاغتصاب عند الشيعة زيادك لو قمت واغتصدت امرأة اصبحت زوجة له لا على ذلك روايا قالوا ان امرأةً جاءت إلى عمر وقالت يا عمر لقد زني فأراد عمر أن يقيم عليها حد الرجل وليس علي يقول يا عمر على مهلك ثم سأل ثم علي المرأة كيف زليت قالت يا علي كنت في المادية فاشتدت بي العطش فجاءني رجل ومعه ماء فعرفت أن فقال لم أعطيك الماء حتى تمكنيني من نفسي فلما اشتد بي العطش مكنته من نفسي حتى وسقيني فقال علي يا عمر هو زوج لها ورب الكعبه اتهام لعلي اتهام لعلي الفوا الروايات والفوا الاحاديث ولم بها علي بن ابو طالب يا معاشر السابع من فقه الشيعه عندهم في الازام والمعلم أن الاذان له كلمات محدودة ومعدودة لا يجوز لك أن تزيد عليها ولا أن تنقص منها في الشيعة عند الشيعة في الاذان بعدما يقولون حي على الفلاح يقولون حي على خير العمل الصلاة عند الشيعة الصلاة عند الشيعة يجوز لك أن تتكلم وأنت في السلام إذا عقصت وقلت الحمد لله قال لك الذي بجانبك يرحمك الله قلت له يهديكم الله ويصلح بابكم يجوز لك هذا عند الشيعة وأنت في السلام إذا ألقى عليك احد السلام ربطت عليه السلام عند الشيعة إذا قلت آمين بعد الإمام بطلق صلاته عند الشيعة اذا نمت تصلي صلاه العشاء ودخل عليك نصف الليل وجب عليك ان تصوم اليوم الذي بعده كفارة لهذا عند الشيعة عندما يقسمون اقدامهم في الضحى الشيعة. عند الشيعة مسجد الكوفة أفضل من المسجد الاقصى فالصلاة في مسجد الكوفة بألف صلاة عند الشيعة ودعا ان الرسول ليلة الاسراء والمعراج نزل في مسجد الكوفة في العراق وصلى فيه ركعتين ونزل جبريل وصلى في مسجد الكوفة الكلام في الكوفة عندهم كثير وفيه العجبة والأعاجبة كلها ولكن المقام لا يتسع هذا فكر الشيعة هذه عقيدة في الشيعة أبعد ذلك نسوي بين الشيعة والسنة هذا ظل بين الثرى والثرية بين السماء والأرض بين الكفر والمجاسة بين الكفر والإيمان بين اليوم والياقوت والمرجان وبين الحصف الطراب هذائهم الشيعة وهذه هي عقيدة الشيعة مع شرم اخوة المفاضي قبل ان يفارق هذا المكان الطاهر في الايام الماضية قامت جلبة بين المسلمين بالنسبة لحزب الله في لبنان قامت جلبة ألي بحو حسن نصر الله وهو الشيعي أن أؤيدوا حزب الله على إسرائيل وهو الشيعي وقال في الدنيا بين شباب المسلمين ما نقوله عن الشيعة وبينما ما يحدث مع حزب الله ضد إسرائيل بمعنى نحن عرفنا عقيدة الشيعة والنبي جعلني أتكلم عن الشيعة بأمرين الأمر الأول أنني منذ شهرين كما تعرفون كنت أتكلم عن البدوين وانه جاء الى مصر لينشر المذهب الشيعي وقلت مع ذراتكم ساعرفكم عقيدة الصوفيه وعقيدة الشيعة هذا قبل ان تقوم الحرب بشهر او اكثر فلا من عقيدة الصوفيه فبات في عقيدة الشيعة قال لي بعض الناس اجل الكلام عن عقيدة الشيعة قلت لن اجلهم لانني وعدت هذا امر والامر الثاني خوفا ان يغفروا الناس بحزب الله هناك اناس كثيرين لا يعرفون شيئا عن الشيعة يعتقدون انهم مسلمون وانهم واحدون وانهم مثل مسل... السنة فيرخبرون ويغتبون بحزب الله وقد يأتي شاب من هم الشيعة وما عقيدة الشيعة. تعالوا هل يجوز لنا ان نمدح كافرا نعم. يجوز لنا ان نمدح كافرا. كيف? ألم يمدح الرسول صلى الله عليه وسلم حاتم ولم ويمدخل الاسلام والله ولم يمدحه على قرمه نعم مدحه على قرمه امدح الكافر على طريقته اي على موقفه لا على عقيدته اقولها مرة اخرى امدح الكافر على مواقفه لا على عقيدته الرسول مدح حاتم الصح لانه كان كريما ولما علم النبي بأن ابنة حاتم القائمة صورة فكان النبي أصرها إكراما لأبيها حاتم القائمة مع أن أبوها كفرا وملح الرسول ألم ينبح الرسول النجاشي ملك الحبشه وكان كفرا وقال إنه ملك لا يظلم عنده أحد وأمر الصحابة في الهجرة الأولى ان يهاجر الى الحبشه عند ملك كافر ومدحه الرسول نعم الم يمدح الرسول رجلا يهودي يسمى مخلوق على مواقفه نعم فيجوز لك ان تمدح الكافر على مواقفه لا على عقيدته ومنذ اسبوعين او عشرة ايام وقفت متعجبا لا لا اشاهد قناه جاءوا بضابط اسرائيلي. واخذ معه حديثا. هذا الضابط يندع مع انه يهود اسرائيل. ماذا فعل? في الثمانيات عندما اعتبت اسرائيل على لبنان وحاربت لبنان في الثمانيات وقف هذا الضابط الاسرائيلي في الحرب. لأما ان يقرب لبنان وجيء من الضابط اليهودي الا ان تقرب لبنان فسوف تحتس وتسكن. قال افدر السكن والحبس على ان اضرب بلدا لم تهاجمني وليس منها خفورة على بلدي. وقامت اسرائيل قامت إسرائيل وحبست هذا الضابط وظل مسجوناً سنوات في سجون إسرائيل وفي هذه الحرب بعدما أفرج على هذا الضابط جاء وقام بمظاهرة كبيرة في إسرائيل لينع إسرائيل من ضرب أفنان أليس هذا وهودي ولكنه يمدح على مواقفه والله يمدح ينضح لا على عقيدتي انما على مواقفي كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم فيجوز لك ان تمدح الكافر على مواقفي لا على عقيدتي فيجوز لك ان تنضح حسن نصر الله على مواقفه لا على عقيدته فهو عقيده الشيعة كما عرفنا انضحوا على مواقفه لا تنضحوا على عقيدتي هذا هو كما علمنا الاسلام ثم تعالوا ثم تعالوا لماذا لا نتمنى ان يضمن الله اسرائيل على ايد حزب الله لماذا الم يفرح الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابه بهزيمه الفرس على ايد الروم الفرس كفر والروم كفر ومع ذلك النبي فرح والمسلمون فرحوا بانتصار الروم على الفرس مع ان الروم كفر مع اما الروم كفر ومع ذلك كان النبي يتمنى ان تفوز الروم على الفرس وفعلا تازة الروم على الفرس اتفرح يا رسول الله وقم كفر؟ نعم والله اثبت ذلك في كتابه غلمت الروم في ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في مبع سنين لله الامر من قبل ومن بعد اسمع ولن اذن يفرعوا المؤمنون بنصر الله الرسول يفرح مع ان كفر ولكن الرسول ترحيه الروم كفر ولكن الرسول, الرسول تمنى لهم ان ينتصروا لانهم كانوا اهل الكتاب والفرس كانوا من عبده النار فعليك ان تتمنى ان ينتصر حزب الله على اسرائيل لمواقفه لا لعقيدته. اعيدها مرة اخرى لمواقفه لا لعقيدته. وعليك ان حسن نصر الله لمواقفه الشجاعة ومثالته لا ثم تعالوا وكلما قامت مقاومة ضد الاعداء وقتنا ضدها ماذا فعلت الانظمه العربية ماذا فعلت الانظمة العربية ماذا فعلت لفلسطين وماذا فعلت الاقصى وماذا فعلت للعراق وماذا فعلت لأبوانستان ماذا فعلت الانظمة العربية جلبوا لنا العار والشرم ماذا فعلوا ان هناك انظمة تريد ان سمح حزب الله وخريج اسرائيل ان تهزم حزب الله ضد الكراسي ضد المناصب. ماذا فعلت الانظمة العربية لا شيء جلبوا للامه العربيه كلها العار والشرام ولم يفعلوا شيء وكلما قامت مقاومه ضد الاعداء اردنا ان نهزقها ونخمدها اكراما للامريكا والاسرائيلين اكراما لصاحب البيت الاسود في امريكا الذين اصبحوا يركعون له ويسجدون له ويقولون له انه يا نعبد واياك, وإياك نستعين يا شباب الامه يا شباب الامه كفانا فحلا في بعض يا شباب الامه كفانا تفرقه يا شباب الامه كفالة تشتيتا نؤيد من ايتش ننبع نمدع ما ننبعش ننصر ما ننصرش ياخد ياخد اتق الله اتق الله اتق رح الله رحل صفى المسلمين رحل المسلمين الامة في تنصر الامه في فرقة علينا ان نمدح حسب الله وعلينا ان نمدح حسن نصر الله لمواقفه الشجاعة ونتبنى له النصر لا لعب مواقفه وفرق بين عقيدته اللهم وحد صفوف المسلمين اللهم وحد كلمه المسلمين اللهم وحد صفوف المسلمين اللهم وحد كلمه المسلمين اللهم لا تجعل فرقه بين المسلمين اللهم والله في سجودكم وفي كل صلواتكم ادعو لاخوانكم في مصر ادعو لهم مصر هذا هو السلاح الذي نملكه هذا هو السلاح الذي نملكه وسلاح الدعاء قوي وفعال ان شاء الله رب العالمين في كل صلواتكم ادعوا لاخوانكم في كل مكان المجاهدون الذين يرفعون راية الاسلام والذين اعزاء لا تنسوا التبرع لبيت الله عز وجل ولا للفقراء والمساكين واليتامى اقول قول هذا واستغفر الله لي ولكم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم